التسجيل الحادي والعشرون استمع إلى النص الآتي ثم قرأه الكفر ضد الإيمان وهو موجب للخلود في النار والمكفرات ثلاثة أنواع الأول المكفرات القولية مثل سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو الدعوة إلى الكفر كمن قال لغيره اترك الشريعة المحمدية الثاني المكثرات الاعتقادية كالشك في ركن من أركان الإيمان أو الإسلام الثالث المكثرات الفعلية مثل السجود لغير الله عز وجل والاستهانة بالمصحف الشريف